ومن يعمل مثقال ذره شرا يره الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سمع الله لمن حمده سبحانك سبحانك يا علي يا عظيم يا بارئ يا رحيم يا عزيز يا جبار سبحان من سبحت له السماوات بأكنافها وسبحان من سبحت له البحار بأمواجها وسبحان من سبحت له الجبال بأصدائها وسبحان من سبحت له الحيتان بلغاتها وسبحان من سبحت له النجوم في السماء بأبراجها وسبحان من سبحت له الأشجار بأصولها وثمارها وسبحان من سبحت له السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن ومن عليهم سبحان من سبح له كل شيء من مخلوقاته تبارك وتعاليت سبحانك سبحانك يا حي يا قيوم يا عليم يا حليم سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك وحدك لا شريك لك تحي وتميت وانت حي لا تموت بيدك الخير وانت على كل شيء قدير الهنا اليك تقرب المتقربون في الخلوات أنت الذي سجد لك الليل والنهار والفلك الدوار والبحر الزخار وكل شيء عندك بمقدار وأنت العلي القهار يا من لا يشغله شأن عن شأن ولا سمع عن سمع ولا تشتبه عليه الأصوات يا من لا تغلقه مسألة السائلين أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك اللهم تولنا برعايتك وجد علينا بكرمك وأفض علينا من رحماتك وخذ بأيدينا إليك ودلنا بك عليك وارحم تضرعنا بين يديك ولا نهلك وانت الرجاء اللهم اجعلنا ممن خضعت نواصيهم لكبريائك وذلت نفوسهم لعظمتك ولانت جلودهم لجلالك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغننا بفضلك عن عبادك ونوّرنا بهداك وجعلنا ممن أقبلت عليه فأعرض عمن سواك اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم تولنا برعايتك اللهم وجعلنا من عتقائك من النار اللهم يا حي يا قيوم لا أحلم منك ولا أكرم منك ولا أوسع منك ولا الطف منك ولا أقرب منك إلى هنا نشكو إليك ذنوبا أرهقتنا ومعاصي اثقلتنا وليس لنا غافر سواك اللهم اغفر لنا الغدرات والفجرات اغفر الذنوب التي بيننا وبينك اغفر ذنوبا علمتها وما علمها الناس سترتها علينا أكرمت علينا بسترك سبحانك ما فضحتنا اللهم يا حي يا قيوم اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا نسألك يا مولانا ان تبلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر وجعلنا من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اعد المسجد الأقصى إلى حمر المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى وارزقه البطانة الصالحة الناصحه التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين وحقد الحاقدين وشر كل جبار عنيد إنك ربي حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك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 وعلى الآل والأصحاب أجمعين